<تصفيق> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرضا عن الحياة والرضا عن النفس والرضا قبل ذلك عن عبوديتك لرب العالمين وإقرارك برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبانتسابك إلى دين الإسلام هو جنة ينبغي أن نحرص على أن ندخل إليها من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا لا شك أنه يفلح وينجح عدد من الناس اليوم ربما تسأل هل أنت راضي عن وظيفتك يقول لك لا أنت راضي عن حياتك والله يا أخي أنا عندي لا هل راضي عن أولادك راضي عن زوجتك تجد الإنسان المشهور غير راضي عن واقعه والإنسان المغمور غير راضي عن واقعه الغني غير راضي عن واقع الفقير غير راضي عن واقع يا أخي إذن طيب من من الناس راضي تعالوا نتكلم عن الرضا كيف يمكن أن يصل إليه الإنسان جنة الرضا كيف نستطيع أن ندخل إليها كيف أؤمن أن ما أفابني لم يكن ليخطئني وأن ما لم يكن ليصيبني ندخل إلى هذه الجنة حتى ترتاح نفوسنا فعلا ونسعر بسعادة ولذة الدنيا لا نزار في برنامجنا مسافرون ندخل هذه الجنة في أثناء طريق سفرنا فمرحبا بكم أيها الأحبة الكرام السلام عليكم يا شباب السلام عليكم كيف حالك سلام عليكم طيب وحياك الله يا فهد صند جديد علينا إيه جديد الله يحيي <تصالح> الله يا حبيبي الله يحييك طبعا يا شباب مثل ما قلت قبل شوي في المقدمة أكثر الناس غير راضي عن واقع تأتي لشخص مثلا مغمور ما أحد يعرفه تفزي يقول يا أخي يا ليتني يا أخي مشهور حتى الناس يحبوني ويعرفوني و... تأتي فهو غير راضي تأتي إلى إنسان مشهور فيقول لك والله يا أخي إذا له الشهرة ما يقدر الواحد يروح يمين يسار إلا الناس يضايق وما هو غراضي عن واقع تأتي إلى الغني يقول والله يا أخي أنا أيضا عندي مشاكل مع الموظفين و... صدق فلان تسلف مني فلوس ولا رجعها وفلان البضاعة الفلانية باعها علينا بضعف القيمة وانا لو اخذتها من البلد الفلاني كانت تطلع اقل يا اخي هالناس غير راضي عن واقعها تاتي عند الفقير غير راضي عن واقع تاتي عند الطالب غير راضي عن واقع تأتي عند المدرس غير راضي عن واقع إيه غير راضي. عند اللي متزوج يبدا يقول لك يا اخي مشاكل وزوجتي وعيار تاتي عند الاعزب يا اخي مشاكل واحد ما يدري كيف يتعامل كل واحد يتذمر من واقع الذي هو فيه لكن من من الناس يستطيع فعلا ان يصل الى الرضا يقول ابن القيم رحمه الله يقول الرضا بالله الاعظم هو مستراح العابدين وجنه الدنيا لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يوصي بعض أصحابه أن يقول إذا أصبح وإذا أنسى رضيت بالله ربا بالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا إيش معنى الرضا الرضا أن أرضى بما قسم الله تعالى لي أن أرضى بما يقضي الله تعالى لي الله تعالى قضى أن ما عندي الا ولد واحد أقول اللهم لك الحمد غير ما عنده ولا ولد قدر الله تعالى لي أن ما يأتيني أولاد مثل أصبح عقيما حاولت عالجت. ما في نتيجة أرضى بما قسم الله تعالى لي غير أصلا معاق ليس فقط ما عنده أولاد مقطع يده ورجله ولا يستطيع أيضا أن يتزوج ولا أن يبيت مع امرأة فرضى الإنسان بقضاء الله تعالى وقدره مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام ورضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس أرضى بما قسم الله لك من أموال من أولاد من وظيفة من عائلة من نسب من حسب من مظهر من شكل أرضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس لذلك النظر إلى يعني الجمال في تقدير الله سبحانه وتعالى وأن الله تعالى قد يقدر عليك شيئا تكرهه في ظاهره لكنه من بعده له أشياء محبوبة لديك مثل ما فعل الخضر مع موسى الخضر مع موسى جاءوا وركبوا في السفينة فالسفينة أصلا لمجموعة ناس مساكين يصيدون سمك ناس بسطة على قد حالهم فلما رأوا الخضر الرجل الصالح أركبوه ببلاش يقطعون به إلى الجهة الأخرى فلما ركب الخضر وانشغل هؤلاء هذا يرمي الشبكه وهذا يرمي السناره وهذا يجمع السمك وهذا ينظف جاء الخضر الى لوح من الواحد سفينه وادخل تحته حديده ونزعه وابتعد ثم جعل الماء يتدفق عليهم فالتفت اليه موسى قال اخرقتها لتغرق اهلها انا هذه انا المساكين ركبونا ببلاش ويعني واحترمونا وجذاهم خرب سفينتهم أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا امرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا أصبر أنت ما تدري ليش فتكت موسى في الاخير بين الخضر لموسى السبب قال وأم السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. يعني قصده ان فيه ملك هم مجموعة قراصنة عليهم ملك اذا مرت بهم سفينة صالحة ما فيها خراب ما فيها شيء من الواحة مكسور يلقون اصحاب السفينة في البحر ويأخذون سفينتهم قراصنة فانا اردت ان هؤلاء لما يأتون ليسرقوا هذه السفينة ينهبوها من اصحابها الا فيها عيب, إلا فيها عيب فاذا وجدوا العيب قالوا لا هذه مكسره ومرقعة ومسامير مدرئة خلوها تروح فانا في الحقيقة بهذا الفعل احدث مفسدة صغيرة حتى ما تقع مفسدة كبيرة وهي أن تذهب عليهم سفينتهم فانظر الان هذا الفعل في ظاهرة غير مرضي لموسى صح صحيح. لما تخرق السفينة غير مرضي لكن لو ان الخضر من البداية قال يا موسى شوف انا بخرقها لأن في كذا وكذا لا رضي لكنه اجله بعد ذلك نحن احيانا يقع شيء من ذلك في اقدار الله تعالى. احيانا انت تريد انك تتوظف في الوظيفة الفنانية صح. وتتعب ولا ترضى نفسك إلا إذا توظفت فيها وربما كانت وظيفتك فيها شرا لك ربما إن فيك واحد متعاطي مخدرات فيها الدائرة أو المؤسسة أو الشركة أو الإدارة التي بتتعين فيها فربما تعرفت عليهم وفسد أمرك معهم وينتهي بك الحال بعد سنة سنتين وأنت متعاطي مخدرات في السجن لكن الله تعالى يبعدك عنها لأن الله تعالى يعلم أنه شر لك فأرض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس آية بلاذة طيب في بعض الأحيان الشخص يكون قنوع انه يقنع بما قسم الله له سواء من وظيفة او من ولد او من مال لكن الناس اللي حوله ممكن ياثرون عليه يقولون ليش مثلا ما تغير وظيفتك انت عاجبك الحاله اللي انت فيها انت ليش ما تروح تسعى طيب انا قنوع الناس يجون ياثرون علي اكيد بغير قناعاتي فايش نصيحتك للناس اللي يتعرضون للنص شوف طبعا الواحد عبد العزيز هناك فرق بين الرضا بما قسم الله لك وبين انك تسعى وتبحث عن الاحسن دائما انا لست ضد ان الواحد يبحث عن الاحسن لا انا الان مثلا انا ادرس في الجامعة لو جاءوا وقالوا لي في وظيفة مثلا في المكان الفلاني يعطونك ضعف الراتب وربما ما في الاسبوع اللي واحد انتقل الينا لن اقول في نفسي والله يا اخي انا ادرس الجامعه وراتبي حلو وجدولي يعني سهل وليش انتقل سارضى بما قسم الله لي لا ما في عرض احسن ساذهب اليه يا اخي ما في عرض احسن اذهب اليه لكن نحن نتكلم عن الأشياء المسدوده في وجه الإنسان واحد فرضا خاص قدر الله عليك انك تصير معوق انتهينا قدر الله عليك انك عقيم ما ياتيك عيال ارضى بما قسم الله لك قدر الله عليك انك ولدت اعمى حاولت تعالج تعالج ما في فائده خلص. قدر الله عليك انك اصابك حادث وقطعوا رجلك انتهينا نرجعك بطرمك ونخلق الخرج الثانيه <تصفيق> ارضى بما قسم الله لك لكن ما يعني ان الإنسان يقول والله هذه وظيفتي مثلا الف ريال خلاص انا قنوع سابقى فيها لا نقول لا اذا غامرت في شرف مرومي فلا تقنع بما دون النجوم الا ابحث واشتغل العصر وادرس وخذ دورات تدريبيه وادرس تخصصات اخرى حتى تكون احسن يعني بعض الناس ممكن في شر يقول الله هذا ربي كاتب لي أو هذا قسمت الله وقدر يعني فو الناس مني سألك من, من طيحك ويوقع لك مو بموضوع معين آه. يقول له قضاء الله قدرة طيب أنت متسبب لي في موضوع هذا نفس الموضوع هذا <تصفيق> هل هذا يسمى قضاء الله قدرة ولا ال هو شوف هو كله قضاء كيد وكا كيد <تصفيق> <كايد وكايد كايد تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> هو كله قضاء وقدر لكن يعني رضا الإنسان بالشيء السيء بناء على أنه قضاء وقدر هذا تستطيع أنك أنت انت تصنع شيئا مثل ما قال وهب بن وغيره يقول غالبت اقدار الحق بالحق حتى وجدت الحق ايش المعنى المعنى يتضح بمثال لو يكون عندك الآن واحد من عيالك سيء ومتعاطي مخدرات وله رفقة سيئة وحاولت انت مليون مرة تصلح ولا صالح طيب الحل للتعامل مع هذه المشكلة هل تقول والله هذا قضاء قدر ولد فلان حافظ القرآن ولد فلان إمام مسجد ولد الثالث ما شاء الله تخرج من كلية الشريعة أنا هذا قدر الله في ولدي أن يصبح متعاضي وتسكت لا إلا استمر في الإصلاح واستمر في الإلحاح بالدعاء، واطرق الباب اطرق الباب حتى تصل لكن نحن نتكلم يا جماعة عن الشيء الذي لا يستطيع النسان أن يغيره فرضا واحد قدر الله تعالى عليه ونشأ يتيما أرضى بما قدر ما نقدر نحيلك أبوك من موته واحد زي ما ذكرنا عقيم واحد أصيب بتليف كبد ولا أصيب بغسيل كبد بفشل كلوي وكل مرة يغسل ارضى بما قسم الله لك إن قدرت تغسل تغير كب... أن تجده متبرعا بك نعم لكن مدى ما وجدت ارضى بما قسم الله لك هذا الذي نعني حتى مثل ما قال الله تعالى لما ذكر الله عز وجل صلح الحديبية قال الله سبحانه وتعالى طبعا في صلح الحديبي الصحابة 1400 ذهبوا ليعتمروا منعتهم قريش من الدخول ثم اشترطت عليهم قريش ترجعون وتأتون من السنة الجاية فبعض الصحابة تضايقوا يا رسول الله طيب نحن أقوية و 1400 ندخل بالقوة وقريش كانت خايفة ولو دخلوا بالقوة استطاعوا يدخلوا بالقوة لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما يبغي تعمل هالسل قال نرجع ونأتي العام القادم فقال الله تعالى عنهم قال فعلم ما, ما لم تع... يعني الله تعالى يعلم أنكم لا تريدون هذا الصلح، فعلم ما لم تعلموا، فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. الله تعالى يريدكم تفتحون مكة بأقل الخسائر. لو دخلتم الآن سيقتل منكم أشخاص ويقتل من أهل مكة أشخاص. لكن الله تعالى يعني قدر أن يؤجل فتح مكة سنة أو سنتين بأقل خسائر. لكن الله تعالى لم يكشف لكم الغيب من البدايه لو أن الله تعالى أوحى إلى نبيه قال قل لهم يا محمد إنهم بعد سنتين سيفتحون مكة كانوا سكتوا لكن الله تعالى ما يكشف الغيب يقولك ارضى بقضائي وقدري وأسع على قدر استطاعتك لكن سيتك ما يضرك هاي فيصل أنت تذكرت الشيخ قبل شوي الواحد أنه يرضى إذا كان مثلا عنده عاقة وعنده أي مشكلة هو لابد أنه يرضى عشان تمشي الحياة وما يظل عاجز واقف يعني ينتظر حد يجي يسعة وحد ينقده من وضع اللي هو فيه فلابد أن هذه ما يصرف لا في تصرف آخر فعلا. نحيانا ما في اختيار آخر تم انك تختار هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول عجبا لامر المؤمن ان أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر شكرا. فكان خير الله وإن أصابته ضراء صبر فكان خير الله ثم قال وليس ذلك لأحد إلا المؤمن لكن حتى لو أصابتني الضراء أنا مامور بشيئين يعني أصابني مرض مثلا او اخذ مالي هذه ضراء أنا مأمور بشيء أول شيء أصبر عند المصيبة ولا أجزع ما أبدأ أصرع وأشق ثيابي والأمر الثاني أن أجتهد لرفع المصيبة عني <تصفيق> طيب ما ما أسكت يعني واحد فرضا أصابته ضراء أصيب بفشل كلوي أول شيء أصبر والأمر الثاني أن أسعى لرفع المصيبة عني <تصفيق> <تصفيق> أبحث عن متبرع أبحث عن علاج هذا هو المقصود بها بس إن الواحد إذا أصابت ضراء يعني غريزة في الإنسان يدمروا ويحزن صح لكن كلما صار الإنسان مؤمنا صبر على هذا القضاء والقدر وهذا اللي احنا نريد أن نقره يعني الناس في التعامل مع المصائب أنواع فيه ناس إذا نزلت به المصيبة وجدت من الصراخ والجزع والتدمر يا ليش يا ربي كذا ليش يا ربي كذا لا تعترض على قضاء الله وقدر ربما أن الله تعالى يريد وركع من الخير ما لا تعرفه أنت لنفسك مثل ما قال الله تعالى فعلم ما لم تعلمه فجعل من دون ذلك فتحا قريبا والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا في عديد كثيرا مثل مثلا مثل لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام التعامل مع المنافقين كيف كان يتعامل مع المنافقين لا لا يقول الله تعالى عن المنافقين لما وصفهم في طريقة تعاملهم مع القدر يقول الله جل وعلا انت ومنهم من يلمزك في النفقه في, في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإلا لم يعطوا منها إلاهم يخطو في الآية الأخرى يقول مسكم حسنة تسؤهم وأنت صبكم سيئة يفرحوا بها هذا التعامل المنافق تعامله مع أقدار الله سبحانه وتعالى يحذر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين منه ويقول إذا اصابتك السراء اشكر إذا اصابتك الضراء اصبر حتى يتعامل الإنسان مع كل مصيبة بنوع من عدم لوم النفس عدم جلد الذات من ألقى في القصص اللي ذكروها في ذلك يذكرون أن أحد الملوك قالوا كان هذا الملك عنده وزير وكان هذا الوزير عنده رضا عجيب بالقضاء والقدر فكلما أصاب شيء يعني مثلا الملك تأخر الكاتب فلان ما جاء بالرسائل فيقول لا لا ترفع ضغطك لعله خير يمكن تأخره يا رجال خيرة انت تدري يمكن خيرة يوم من الأيام يدخل الملك إلى مكان فيجد المكان كذا فيقول لعله خير لعله خير أنت ما تدري يمكن الله مقدر لك خير فمر من مرات الملك كان يصلح سيفا فانطلق السيف وقطع أصبعه فقال أصبعين قطع قال لعله خير قال اصبعين قطعوا خير كل خير <تصفيق> شو الخير في, <تصفيق> في اصبع قال السجن عجيب فلما ساقوه الى السجن قال لعله خير يمكن الله حراز بخير بهذا السجن فخرج الملك يقولون للصيد فضاع عن جنده فيعني بالفرس يلحق له غزال وضاع عن الجند يقولون فاوقفه قوم يعبدون صنما فقالوا ان ما يمر بهذا الصنم احد الا لازم يقرب قربان أنت معك قربان قالوا والله ما معي قربان قالوا إذا نقرر بك أنت كبرك قال يا جماعة أنا ملك قالوا ما علينا ملك ولا انت ملك الملك أنت مذبوح مذبوح فلما أضجعوه للذبح أراد أنه يقاوم فلاحظوا أصبح مقطوعا قالوا أنت معيب أنت غير كامل ما, قربان. ما تصلح قربان بس ملك يعني, <تصفيق> <كنش> ملك يعني. <تصفيق> أنت نذبحك للصنم وأنت أصبحك مقطوع قم بس قم خلاص وأطلقوه فعلم أنه خير قال والله لو أصبعي هذا وهو مقطوع كان بت إيه ثم ذهب ودعا بالوزير فأخرج فقال الوزير هالكلام قال أنا كتوان أقتل وصار خير يا أخي الحمد لله زين نصبعي مقطوع أنقذني الله بهذا الأصبع ثم قال الملك للوزير قال يا أيها الوزير يعني انا علمت الخير في قطعي أصبعي أن جاني الله من الموت أنت لما ساقوك للسجن قلت لعله خير ايش الخير اللي في السجن؟ ذرفت معك سبحانك أيوا قال لي أني لو كنت معك <تصفيق> كان سبحانه ومكانك نصبعي ما هو مكتمل إيه فسبحان الله ترى الإنسان إذا نظر إلى القدر الخير دائما وصار لا لايلو نفسه وكثيرا لأن إحنا مشكلتنا أحيانا يبدأ الواحد يجدل نفسه على عن أمور كثيرة أنا أذكر أحد, أحد الناس رجل عمره كان في السبعين تقريبا وخطب امرأة في الثلاثين خطبها كزوجة ثانيه فوافقت وفرح فرحا شديدا وانبسط واعطاهم المهر وبدا يجهز للزواج فالفتاه بعد تقريبا اسبوعين ثلاثه تراجعت عن رايها وقالت لا والله انا خلاص ما اريد اتزوجه ولا فحزن الرجل وكان يظن أن سعادته وانسه في بقيه حياته بهذا الزواج واني بنبسط وافرحوا لكن البنت خلاص ما ما تريده ابدا ف لما يعني دخلت أنا حقيقة في الموضوع بنفسي وحاولنا أن نقنع الفتاة ونكلم والدها لكن الفتاة أصرت ما اريدها ابدا فالرجل خاص ماذا أفعل لا لا فأعادوا إليه بعض يعني ماله ما, ما تيسر من المال وطلقها وكنت أقولنا أقول لترى لعل له لعله خير فلان قال أي خير بنت حلوة يا شيخ وبكر أنا <تصفيق> رجال كبير في السن وكذا فكنت أقول لعله خير ما يمكن الله تعالى صرفها عنك لخير نريده بك سبحان الله مضى أشهر فخطبها رجل آخر ويعني وافقوا عليه وعقد له ثم بعد يعني فترة بسيطة تزوجها كاد قلب الأول أن ينفطر من شدة شوقه إليها ورغبة فيها لكن خلاص راحت عليك. بعدها يا جماعة باسبوعين ثلاثة أصيبت الفتاة بسرطان الثدي. سبحان الله وتقريبا شهر أو شهر ونصف قطع الثدي. ثم أصيبت بسرطان الثدي الآخر. لا هي والله وأنا أعرف قصتها يعني وقفت عليها بنفسي. ثم بعدها بب بسيطة قطع الثدي لآخر. وضعوا لها أشياء تجميلية. ثم بعد بفترة يسيرة أصيبت بنزيف في الدماغ. ثم بالعماء ثم توفيت لم يستمتع بها زوجها أظن يمكن ولا ليلة أو ليلتين لأن الفتاة منذ أن تزوجت وهي مشاكل في مشاكل واستمر يعني هو تسعه أشهر تقريبا يعني فترة ما بين زواجها رحمها الله إلى, إلى وفاتها الله يغفر له كله الرجل ما بين مستشفيات ودفع فلوس ويراجع في الجهات الرسمية وغيره فكنت أقول في نفسي سبحان الله يعني ذلك الأول لما كنا نقول له لعله خير فعلا صار خيرا له وإن كان إن شاء الله الثاني أجر على بذله وعلى عمله معه لكن لعله خير ذلك النبي صلى الله عليه يقول إن من عبادي يقول الله تعالى إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لفسد صحيح ومن عبادي من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لفسد فعلا بعض الناس فقير وماشي أموره ويصلي في المسجد ومعتني بزوجته وبعياله وذا جت العطلة يأخذ عياله ويوديهم ومشيهم في الشرقية وإلا أماكن قريبة كذا ويسكنون في مكان متواضع ويحب زوجته وتحبه ودائما الجوال ما في رصيد ووضعه ماشي ولا يكلم ولا يكلم ولا يغازل ولا يفكر أنه يذهب الأماكن مدري إيش لكن سبحان الله ثم فجأة يأتيه إرث ولا يبيع بيعك كذا ما كيف ويأتي مال من غير يعني حساب ثم يبدأ يفسد ويبدأ ينشغل زوجته وعياله ثم علاقات مع نساء ثم بعد ذلك ما تدري إلا بدل ما كان يسافر في الداخل بدأ الرجل يخرج إلى أماكن فيها بارات وفيها مراقص وفيها فتجد زوجته تقول يا ليته بقي على فقره وحاجته يا, يا, يا زيننا لما كنا في الشقه الضيقة مع ايامك هناك و... لنا حب... حبتي الرز وماشي حياتنا لكن الان لما صار البيت الكبير وكذا تبدا تتمنى ما كانت عليه فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى ما لا يصبح الا الفقر خلك على حالك المتواضعه لانك انت لو ان زادت فلوسك لن تقول في نفسك سابني بها مسجدا اوه باحسن الى اخواتي والله باشتري لامي كذا لا لا ستذهب وتفسد يقول ومن عبادي من لا يصلحوا الا الغناء هذا لازم يبقى غني لو أفقرت افتسد لو نقص ماله سيذهب يتاجر في المخدرات يذهب يحتال على الناس يذهب يسرق اموالهم يذهب ربما يشرب خمر يبغى فالله تعالى يغنيه لان انت نفسيتك تعاملك مع المال تعامل صح وهذا يدلك على أن رضا الناس فعلا في يعني رضاهم بما بما قسم الله تعالى لهم يعني أنه هو العبادة التي يتعبدون الله تعالى بها اخيرا هنا سؤال يعني كيف يستطيع الإنسان ان يصل إلى الرضا, الذي يعني الرضا المقصود الذي وصل له النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصل إليه أول ذلك أن يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عباس لما قال يا أولام إني أعلمك كلمات أحفظ الله يحفظ احفظ الله تجد سجاهك ثم قال له واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك لي لي وأن الأمة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك لبشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا لي يضروك بشيء لم يضروك لبشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف أول شيء تعلم ان هذا مقدر واحد ما ولده كيف أرضى بالقضاء والقدر أعلم أن الله تعالى قدر علي هذا قبل أن يخرق السموات والأرض بخمسين أف سنة وبالتالي أنا رضيت ولا ما رضيت هذا مقدر مكتوب انتهينا واحد مثلا احترقت سيارة خلاص احترقت السيارة أنا حرارة ولا نسيت فيها شيء ولا جاء واحد رمى عليها, عليها زيقارة ولا التماسه واحترقت خلاص انتهينا ارضى بما قسم الله شيء ما تقدر تعالجه ليس مثل واحد فرضا يعني دخل في وظيفه معينة ثم صارت غير مناسبة له فنقول ارضى بما قسم الله لك واجلس فيها الوظيفة لا أبحث عن وظيفة أخرى لكن أنا أتكلم على أشياء الأقدار التي لا يستطيع الإنسان أن يدفع عنها. نفسها ينفسه. الشيخ زوحيم الوظائف والوظائف يكون في منافسة أو من منافس طيب واحد يعني مو بالنراضي بكي قضاء لها قدرة أو ون... كان له خير بيأخذها مم. يعني يجي يقول معك واسطة قعد حفاء يجي تضف فيها قضاء لها قدرة يعني ربي يكتب لك لك تضفها يقول لا واسطة <تصفيق> قدرة بال... أحسنت صار اعتمادهم على على أسباب البشر وعمل البشر أكثر من اعتمادهم على توفيق الله سبحانه وتعالى وهذه نقطة مهمة أيضا اللي عليها بعد قريب ذكرنا يا شباب كيف أصل إلى الرضا بال... بال... إلى جنة الرضا أول شيء أن تعلم أن معصاب أن الأمور مقدرة من الله سبحانه وتعالى الأمر الثاني أن تتخيل لو كان القدر أن المصيبة أعظم مثل واحد فرضا خرج ولده وصار لحادث ومات الولد طيب تخيل لو كان الولد هذا معه اثنان من اخوانه فرضا ايش بيكون شعورك واحد فرضا عنده سكر واصيب بغرغرينه وقطعه رجله طيب تخيل حتى ترضى تخيل لو كانت رجلين كلها مقطوعة ارضى بما قسم الله لك يا اخي انا اذكر سبحان الله من, من اعجب ما, ما رأيت كان لي محاضره مرة في احدى المناطق فقال لي الاخ المنسق المحاضرات قال يا شيخ ودنا نزور الدكتور فلان نعزيه انا ظننت أنه يعزا في يعني امه المتوفاه او في أبيه او في كذا قلت نعزيه في من قال الشيخ هذا الدكتور استاذ في الجامعه عنده 11 ما بين اولاد وبنات وزوجته 12 في البيت يقول فذهبوا الى عرس في مدينه اخرى تبعد عنهم قريب من 400 كيلو والاب بقي في نفس المدينه لان عنده شغل تبع الجامعه وتصحيحه يقول فاللي وداهم ولده عمره تقريبا 24 سنة وهم راجعون في الجمس الكبير وصيبوا بحادث وماتوا كلهم صحيح. كل كل العائلة الأم والأولاد كلهم صحيح. شوف أحيانا بعض هالمصائب الآن بعض الناس ربما لا يتحمل أن يموت ولده في حادث صحيح ولا لو ولده مع أخته وماتوا ثمين في حادث كاد أن ينفجر شوف هؤلاء كيف حصل فأنت تخيل كيف لو كانت المصيبة اعظم. يعني واحد رجع البيت وجد البيت محترق احمد الله أن أولادك لم يكونوا في البيت فاحترقوا معه احمد الله تعالى على ذلك واحد فرضا فصل من وظيفته ظلما احمد الله انك ما فصلت من وظيفة بسبب اختلاف وبالتالي تفصل وتسجن احمد الله تعالى على ذلك واحد فرضا ولده وقع في التدخين صح انصح الولد وذكر الولد ويا ولدي ما يصلح ولد لكن برضو أنت في داخل قل اللهم لك الحمد ان لم يقع في الحشيش والمخدرات دائما لاجل أن ترضى بالقضاء والقدر تخيل لو كان هذا القضاء والقدر أعظم أعظم المصيبة يعني أخيرا أن يدعو الإنسان ربه سبحانه وتعالى إلى أن يعني يرضيه بهذا القضاء والقدر يعني كما قال النبي صلى الله من يسألك عيش السعدة وموت الشهداء والحشرة مع الاتقياء ومرافقة الأنبياء وأعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء يا ربي أعوذ بك أنك تقضي علي أن تقدر علي مصيبة أو تقدر علي موت ولد أو تقدر علي يا ربي احتراق منزلي أو يعني دعاء الإنسان لله سبحانه وتعالى أن يكف عنه الشر قبل أن ينزل به هذا أيضا سنة كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها صحيح. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يرضون بما قسم الله تعالى لهم آمين. وبالتالي يعني نكون مؤمنين لأنه من ما قسم الله له يكون مؤمنا أنتم أيضا حباء أيضا أسأل الله تعالى أن يعني أن يكون وفقنا إلى أن نوصل الرسالة إليكم لأن الإنسان إذا لم يرضى بالقضاء والقدر فهو في الحقيقة يعني يجلد نفسه يجلد ذاته لأنك لا تستطيع انك تغير شيئا إلا يعني خاصة من المصائب التي تنزل إلا ما كان الإنسان يد في أن يغير أو يبدل فهذا إليه لكن نحن نتكلم عن المصائب التي تنزل عليه لا يستطيع أن يغير فيها شيئا فيلزمه الرضا وان يسأل الله تعالى الأجر عليها بارك الله فيكم إلى لقاء آخر إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته